نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن الله وحده لا شريك له واشهد محمد عبدوه ورسوله أصله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كليه مشركون ثم بعده إن أصدقى الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى عدى محمد صلى الله عليه وسلم وشرف نور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا ووالدينا وأحفتنا وجميع المسلمين من النار أما بعد إفاد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على المال لا تقوى وتذكروا عطش يوم القيامة ذلكم العطش الذي لا يمكن أن ترويهو جميع مياه الدنيا ذلكم العطش الذي يذوقه كل أحد حتى يشرب المؤمنون جعلنا الله منهم حتى يشربوا من حرض النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الحرض المروم من شرب منه شربة لا يضمع بعدها أبدا رغم شدة حل ذلك اليوم يا الله في الخطبة السادسة عشرة من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة نتحدث عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وعن أسباب الشرب من هذا الحوض قال عليه الصلاة والسلام حوض كما بين صنعاء والمدينة حوض كما بين صنعاء والمدينة وفيه الآلية مثل الكواكب فعرضه آلاف الأمطاء بل آلاف كيلو وعدد الأواني بالملايين مثل الكواكب وقال عليه السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسر وكي زاله كنجوم السماء من يسرب من يسرب منه فلا يغمغ أبدا وقال عليه السلام حوضي من عدم إلى عمال من عدم إلى عمال البلقاء ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من يسرب منه شربة لن يضمأ بعدها ألدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث, الشعث رؤوسا الدمس ثياثا لا ينكحون المتنعما ولا تفتح لهم السدد وهذا الحظ معاشر المؤمنين يصب فيه بيزابان من نهر الكوطان من نهر الكوفر الذي أعده الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم دخلتوا الجنة دخلتوا الجنة فإذا أنا من نهره حافتاه قيام اللؤلؤ فطرفت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أكبر وقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوفر هذا الكوفر الذي أعطاكه الله وقال صلى الله عليه وسلم الكوفر نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسكت أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طائر أعداقها مثل أعداق الجزر آكلها أنعم منها هذه الطيور ناعمة ومن يأكلها من الجنة أنعم منها أشد نعومة وقال عليه السلام الكوخة له في الجنة حافتاه من لهب ومجراه على الدر واليقود ترغته أطيب ريحا من المس وماءه احلى من العسل وأشد بياضا من الثلج وعنه جاهد إنا أعطيناك الكوثر قال الكوثر الخير الكثير وقال أنا سبن مالك نهر في الجنة وقالت عائشة هو نهر في الجنة ليس أحد ليس يدخل أحد يظهر أحد إصبعيه في بذليه إلا سمع خرير ذلك النهر يعني إذا وضعت أسبوعك في بذلك تسمع صوتا وهذا الصوت مثل خريري الهر الكوفر. هذا هو النهر. وهذا هو الحر والنهر يخرج منه ميزا باري في الحر. هذا الحر في المحشى. واما النهر ففي الجنة. فماذا ان ايها المسلم لكي تشرب من ذلك الحر من الذين يسرفون من نهر الكوثر هم الذين لا يحتجعون في دين الله شيئا ولا يزيدون في هذا الدين العظيم شيئا إن الذين يسرفون من نهر الكوثر هم الذين لا يبذلوا ولم يغيروا فعن اسماء رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاه إني على الحق اني على الحق حتى انظر من يرد علي منكم أي إني جالس على الحظ وأنظر إلى من يريد علي منكم يا معاشر الصحابة ويا معاشر المسلمين وسيأخذ ناس دوني فيقول يا رب يا رب من ومن أمتي هؤلاء يا رب مني مني ومن أمتي فيقال هل شعوت ما عملوا بعدك هل شعوت يا محمد ماذا ما صرع هؤلاء بعدك والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم والله ما على اعقابهم فكان ابن ابي وليكه وهو من رواه هذا الحديث كان يقول اللهم اللهم انا نعوذ بك أن نرجع على اعقابنا أو ان نفتن في ديننا نعم احبتي الكرام من اواذا ان يشرب منها ينتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من السنن ومن النواكد ومن الظرائد ومن السنن المؤكدات وجميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم يواضح عليها المسلم في حياته لكي يكون أهلا للصرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إني فرقكم على الحوض أي أن سبقتكم إلى الحوض وأنتظركم عند الحوض وأنا أذوذ الناس عنه كما يذوذ الرجل إبنى الرجل, الرجل أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك من يذهب إلى هذا الحوض من قمبته بل له علامات ومن هذه العلامات أخي الكريم علامات الوضوء عليك لإطالة الغرة وإطالة التحجير توضع وضوعا متقنا وأسلع الوضوء على المكارك وإياك أن تدرك فقعاً في يدك أو في وجهك أو في نجلك بل بارغ في وضورك وزد في وجهك جزءاً من الرأس وزد في يديك ونجليك جزءاً من العضو وجزءاً من الساقف الأرجل لكي تعرف ولكي تعرف يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدود عن الحوم كما يدود الرجل الإبل التي ليست إبلة ولا تدخل قال له الصحابة بما تعرفنا يا نبي الله بما تعرفنا قال نعم نعرفكم لكن سيما لكم سيمون ليست لاحد غيركم لكم سيم اي علامه ليست لاحد غيركم تقتلون علي غرا من اثار الوضوء ثم قال ثم قال ولا يصد تنعني منكم أي عن المطارفة ولا تترك أن تدخل علي إلى الحول فلا يصلون فأقول لارد هؤلاء من أصحابي وفي رواية هؤلاء من أمة فيجيبني الملك الملك من الملائكة فيقول وهل تدري ونصر هديه ونصر سنته والعيش عليها إننا اليوم أكثر من أي وقت آخر يجب أن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننصر شريعة وأن ننصر دين وأن نحي وأن نحي هدي رسول صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان الذي كلما نعق ناعم وكلما تكل ومتكل وكلما ظهر ما يظهر به وأول ما ينال به الإشهار أن يسيء إلى مشاعر المسلمين ويختارون التوقيت بالضبط كما اختاروا التوقيت الأول شهر شعبان والمسلمون يترقبون شهر رمضان اختاروا توقيتا جديدا وهو شهر صفر والمسلمون يترقبون شهر ربيعي الأول نعم أحبة الكرام كيف تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون جنديا من جنود محمد عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول فالذيب آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون لكي تكون من المفلحين ولكي تكون من الماجحين عليك بتعزيل المصطفى ونصرته توخيره وتعظيمه واحترامه ولكن هؤلاء الأعداء هؤلاء لا يعرفون قدران وفي الحقيقة لنا خطأ ولهم خطأ خطأنا نحن أن معظمنا لا يعرف الرسول فكيف نعرف هذا الرسول لأعدائنا هذا الرسول نحن لا نعرفه معظم شبابنا ثقافته الكروية أعظم من ثقافته في سنة الرسول وأعظم من ثقافته في هذه الرسول وأعظم من ثقافته في معرفة الرسول وزيره وأيامه نعم أيها المسلم يجب أن نري لهؤلاء إعداء من هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننصر بأنزنتهم وبلغاتهم هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته وشفقته ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فلو عرفوه لو عرفوه لعظموه ولقدروه حق قدره لو عرفوه لكنه لا يعرفونه ولا يعرفون سيرته لا يعرفها جماهير المسلمين فكيف لا يعرفها هؤلاء الاعداء الذين يؤذون الرسول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا لعنه الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا ونحن نقول لهؤلاء الاعداء يا واطح الجبل العالي ليثمر له يا واطح الجبل العالي ليسلبه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل هذا العدوح الذي يبس النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كناطح جبلا هذا الذي ينطح الجبل يريد أن يقع مشقاق في الجبل إذا رأيت كبشا أو عنزا يريد أن ينطح الجبل وليته أن يشق الجبل نقول لأولي هذا الكتح أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل فإن الجبلة لا يشعر برطحتك أيها العمس نعم أيها المسلمون يجب أن ندافع عن الرسول ويجب أن ندافع عن أصحابه الكرام رضوان الله عليه وأن ندافع عن هذه الشريف صلى الله عليه وسلم وأعدامنا استغلوا ضعف المسلمين المسلمون اليوم أكثر من مليار ونصف ولكنهم غثاء كغثاء السيف وليست لهم أربة لا أتحدث عن الأقليات ولا أتحدث عن بعضي يعني طلبت العلم والذين يبحثون في دين الله عن زوج ويقرؤون السيرة فهم الحمد لله فتر في المؤمنة لكن السواد الأعظم غافل عن سيرة النبي وغافل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ورب دارة النافعة رب دارة النافعة ربما هذه الضارة التي جاءت من الكفار أن المسلمين نحو رسولهم ونحو محبته، ونحو اقتفاياته، ونحو العمل بهذه، ونحو إحياء سننه فكثرة ذنوبنا هي التي أذلتنا، وكثرة ذنوبنا، كثرة ذنوبنا هي التي رجعت بنا إلى الوراء حتى أصبح أعداؤنا يركبون علينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمر كما تتداعى الاشنة إلى فصعتها قالوا أو, أو من كلة نحن يومئي يا رصلا الله قال بل أنتم يومئي الكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد سيسلط الله عليكم الوهد وما هو الوهد حب الدنيا وكراهية المرض الناس مرغلسون في الدنيا في الدرهب والدنار في البيع والشراء في التجارات في العمارات والناس غافلون عن الله غافلون عن هدير رسول الله غافلون عن زيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفون فاطمة ولا خديجة ولا رملة ولا حبصة ولا نفيسة بنت مرية ولا غيرها من نساء الصحابة ولا خبابا ولا عمارا ولا لا بد أن نرجع إلى هذي رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعدالنا لا يعرفون إلا لغة اقتصاد ولذلك افترح بعض أهل العلم بعض الحلول في زمن الاستضعاف ومنها المقاطعة العامة من الحكومات والشعوب لفضائع هذه الدول خاصة الثنمان التي انطلق منها هذا العداف النبي صلى الله عليه وسلم وتعليفه ما لا يخلع عشرات المؤلفات أو مئات المؤلفات بلغاتهم لكي يعرفوا محاسن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا دين المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا قد من معرفة النبي ولا قد من العلم الشرعي ولا قد أحبة الكرام ألا منسى الدعاء على هؤلاء أوقات الإجابة أن ندعو عليهم هؤلاء الذين ينسوا النبي صلى الله عليه وسلم بأسلتهم وأقلامهم في اوقات الاستجابه وان نحن وأبناءنا ونساءنا ممن ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته بتعظيمه بتوقيره بكثرة الصلاة عليه بكثرة الاشتياق إلى رؤيته بكثرة ذكره بكثرة محبته ومحبة آلبيته وقلاءة سيرته المصطفوية يسأل الله تعالى أن يهدينا سبرا السلام ويردنا إلى دينه رد جميل اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا والحمد لله رب العالمين العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى تاله وصحبه أجمعين ثم بعد رباد الله ما من مصيبة إلا وتحتها بشرى وحكم ما من مصيبة تصيب الفرض أو تصيب الأمة إلا وتحتها بشارة وحكم منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم قال شيء الإسلام بن تيمية كنا إذا حاصرنا إذا حاصرنا قوما فإذا أسفوا الرسول علمنا أنه الفتح إذا حاصر المسلمون قوما وبدأ هؤلاء القوم يسبون الرسول قال ابن تيمية فعلمنا أنه الفتح أي أن النصر آت للمسلمين فكلما بدأ هؤلاء يسبون الرسول ويعادون الرسول فاعلموا أن الأمة ستنفصل وأن دين الله سينتشر وأن العزة سترجع للمسلمين وسيتعرف على النبي من كان لا يعرفه كثير من الناس كانوا هافرين على الرسول ولما وقعت هذه النكسة وهذه الأزمات بدأ الناس يسألون عن الرسول وبدأ الناس يبحثون عن الرسول وبدأ الكثيرون من أولئك المفا يدخلون في دين الله عز وجل ويؤشر الكثيرون عن دفاعهم عن الرسول وتحصر الهداية والدخول في الإسلام لكثير من أولئك الكفار ثم يخضع المنافقون الذين يداهنون الأعباء ويظهر الخير في الأمة ويعلم أن الخير باقم في هذه الأمة إلى يوم القيامة فمهما وصلت ضعف في الأمة فلا يزال فيها الخير ولا يزال الخير في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة خاصة وأن كل واحد من هذه الأمة يرجو أن يسرم من حوض النبي عليه الصلاة والسلام أن يسرم من هذا الحوض والسرع من هذا الحوض منوط باتباعه منوط بالتعسي به منوط باتفاع عنه صلى الله عليه وسلم وإن لم تنصر عنها أيها المسلم إن لم تنصر عنها أكدن من الرسول وإن تنصر عنها رسولا صلى الله عليه وسلم فإن الله سينصره فقد قال ربنا في الحديث الكبسي من عادا لي وليا فقد آدمته بالحرق من عادا لي وليا فقد آدمته بالحرق ومن هو سيد الاولياء ومن هو سيد الاصفياء ومن هو من هو سيد الاصفياء انه محمد عليه الصلاه والسلام وكل عادى رسول الله مصيبته ستكون مصيبه عظمى هذا رجل نصراني كان في زمان المقص ثم اسلم اسلم واعلن اسلامه وبقي مع الرسول شهورا حتى حفظ سوره البقره وآل عمران حتى رضى صورة البقرة وآل عمران وكان يتلب للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف القناعة والكتابة ثم عاد نصرانيا أي إلى دين العالى وبدأ يقول للناس إن Mحمد لا يعرف شيئا إلا ما كنا نملي عليه إن محمد لا يعرف شيئا إلا ما كنا نملي عليه وبدأ يدين أن Mحمد صلى الله عليه وسلم يعني يعمل بقرن البشر والبشر هم الذين يملون عليه فأماته الله أي هذا الرجل الذي قد كافراً أماته الله فدفنوه فدفنوه فنقضته الأرض أي في الصباح فوجلوه على سطح الأرض لم تقبله الأرض فقال أولئك النصارى قالوا لعل أصحاب محمد هم الذين أخرجوا فذهبوا وعمقوا له حفروا يعني حفرا اكبر وأعمق من الاول وطرحوه في تلك الحفره العميقه واهالوا عليه التراب وفي الصباح جاؤوا فوجدوه قد لفطه الارض وما يعلم سرود ربك الا هو فعلموا فعلموا انه ليس من فعل الناس والقوه طريا أكلته الإباء السفاع وإبخ السفاع ورعاء وفي رواية أنه وضعوه بين جبليه في شق من الأرض لم تقبله الأرض لأنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مصيمة كل من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى قد تكفل بالدفاع عن نبيه فقال سبحانه إلا تنصروا فقد نصره الله إلا تنصروه أنتم يا معاشر المسلمين فقد نصره الله وتعملوا عاقبة كسر ملك الخرص الذي مزق كتاب الرسول أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فمزق ذلك الكتاب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكا. كما مزق كتابه فمزق الله ملك نعم أحبت الكرام يجب أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعرف على شمائل وعلى أخلاقه وعلى هديه وعلى حقوقه وعلى معجزاته وعلى غزواته وعلى أيامه وعلى أولاده وعلى زوجاته وأن لا نكون نحن الذين بدأنا الإساءة من النبي صلى الله عليه وسلم بهجر سيراته وهجر معرفته وهجر محبته والبعد عن طريقته أسأل الله تعالى أن يرجعنا جميع الملاد من الرسول اللهم عليك بالذنب وعليك بأصحاب تلك الصحب اللهم دعوناك ونحن في ساعة من ساعات كجابة اللهم ألي فيهم عجائب مدرتك اللهم اجعل في هذه الأحداث خيرا للإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وأذل الشرك والمشركين اللهم أولدنا حوض نبينا اللهم أولدنا حوض نبينا اللهم سقنا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظر بعدها أبدا اللهم أخذ المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأواد اللهم انقذ رباة المسلمين اللهم فريج على المسلمين فيكم من بكاء في غزه وفلسطين والعراق وفي جميع انحاء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن للمسلمين وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغث ديننا المدينين واشفي ضالا ومريض مسلمين وازل هم المهمومين اللهم انقذ رباةنا وجميع رباة المسلمين اللهم انصر